<تصفيق> ما تيجي يا عوش ها ما يخلهمش غيري هما اللي خلصوا عندنا ثاني خلاص يا جماعه من ابناء النصر محمد السلطان حسن طب انا هسال سؤال اهو من ابناء سلطان النصر محمد مين غير السلطان حسن حسن وحسين اه قلت لك حسن وحسين انا جبت حاجه من عندي ومين ثاني من ابناء النصر محمد عارفه والله مين يا بنت مين يا بنت مش خدناه امبارح ما تقوليهش ما مش خدناه امبارح اللي مدفون في الجامع الازرق اه كريم كوزا انت بتقولي ايه علي الدين كوزا علي الدين كوزا ايه في ايه يا جماعه الحاجات من الشوارع ده ودي وعارف مش عارفه ده انا انا مش قال الامتحان اجلو لي سنه كمان والله العظيم ما عشان امتحان الكلام اللي انا بقوله لاننا النهارده موجود بكره مش موجود اللي بالكوا ربنا يديك الصحه انا بتكلم بجد والله مش موجود افتكرت نفسي خلاص ده كده جاهز انت بكره تمشي شارع الصليب هتقول لهم ايه بكره تمشي في مسار اهل البيت هتقول لهم ايه بكره تمشي في الجماليه هتقول لهم ايه من الحاجات دي كلها في الشوارع ده شغلك من ابناء السلطان الناصر محمد سلطان حسن الامير حسين علي الدين كوشن شعبان هيبقى حفيده اللي امه اسمها ام سلطان شعبان خاند بركه ام حسين اللي هو كانت امه اه طب ما انت عارف يا ابو فضل ليه دوت اللي احنا عارفينه ويستمر اسر ال لون تحكم الى ان ياتي حفيد صغير اسمه الامير حاجي متحفص وكان الوصي عليه واحد مبرق <تصفيق> عينه جاهزه برق برق اسمه برقو وتولى برقو حكم مصر واصبح برقو مملوك جركسي كأول سلطان من دولة المملك الجاركسة في النصف الثاني من القرن الأربعة عشر برقوق هي ابن مجمع في شارع المعيث جامع ومدرسة برقوق إنما هيدفن في خنقات ابنه في السلطان الملك الناصر فرج في قرفة المملك حوالي عشرين سلطان مملوك جاركسي واخرطاء بال20 ناخد المهمين وانا اللي مسؤول ماشي اول واحد بقول لازم اعرف تاني واحد اسمه الناصر فرج ليه لان الناصر فرج تولى بعد بجوه ابوه ولكن بكل اسف الناصر فرج ما كانش في قوه ابوه في ايام السلطان الملك الناصر فرج ظهر التيموريين ابناء المغول بس مسلمين مسلمين واستولوا على بلاد الشام يا عم اخرج لحيان هيجوا مصر تاينور لانجة هيجوا مصر لا لا لأن الرجل كان عاربي ده بلاش الكلمة الوحشة كان بتاع سيدات كان بيشرب كان بتاع مش عارف ايه فكان همه حياة الدنيا المهم خرج بجيشه انهار الجيش فتم إلقاء القبض عليه وقتله بسيف الشرعاء ودفن في بلاد الشام بعد ما بنى خنقا جميلة في قرفة الممليك اللي دفن أبوه السلطان الملك الظاهر برقوق هناك هل بقالكم يبقى أنا عندي برقوق وعندي ابن النصر فرج بعد كده قالق سياسي ملكش دعوة بي بعد قالق السياسي هيجي المؤية الشيخ المؤيد شيخ هيتولى حكم مصر البععة ده عناق و... نعم ده مملوك طالما ألأ سياسة مش ابنه سلطان واحد من الأمراء هاي السجن في سجن جنب باب زويلة اسمه خزين شمايل هيطلع هي وبقى يا سلطان يهد السجن ويبني جامع ده معالج شيخ جامع تجميل ويحط المئذنتين بتوعه على برجي باب زويلا ويملى الفواره بالماء والسكر والليمون واشرب يا عم ده انا حولت السجن الجامع بس هيقتل ابنه ويحط له السم في الطعام ابنه؟ تروحوا من المماليك <تصفيق> ليه في ايام السلطان الملك المويد شيخ شمال العراق بلاد اسمها بلاد التركمان اعلن انطلاسيان راح يا ابراهيم يطني كان قائد اد بولاد الايل بلاد راح ابراهيم وقدبهم على مرتين وصل الخبر الى القاهره زينت البلد باستقبال ابن السلطان المنتصر يجي امير كده زي مصطفى في ودن الميه الشيخ يقول له انت بتعمل ايه قال له باحتفل بابني قال له ما تمرعهوش ده ممكن يخليك وانت نايم لان انت ما راع قدس الله ثم في الطعام وبعد سبع شهور لان ندم هو يدلع يتلف في الطعام وتشوف معانا دنيا بجد معايا يا حبيبتي وظف في الجامع بتاعه قلق سياسي بعد المايا شيخ وياتي سلطان اسمه الاشرب برسباي برسباي هياخذ جزيره قبرص الممالك الجراك صحيله صغيره يغزو جزيره قبرص كبروس ويتم أسر ملك قبرص اسمه جانوس جانوس جموس. ويحضر مكبلا إلى الاسكندريه يزف الشعب فبدل ما يقولوا أبضنا على ملك قبرص جانوس أبضنا على ملك قبرص جانوس حلو القصر بيرسيبي هيدفن في صحراء المماليك عرفت المماليك وهيبني خانقه جميله جدا هناك وهيبني مدرسه جميله جدا في شارع المعز. قلا سياسي بعد ليرس باي وياتي ابو سعيد جكمك انسى لان ابو سعيد جكمك هيفشل في الاستيلاء على جزيره برولس. قلا سياسي بعد جكمك ويجي واحد غلبان قوي وعجوز قوي اسمه الاشرف ايمال اللي هيعمل الحمام اللي في شرع المعايز ويبن خنقا يدفن فيه فقرفت الممالي ألأ سياسي بعد إينار ويأت السلطان الملك الأشرف قيد باي الباشا اللي هيحكم تسعة وعشرين سنة هتزدهر الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية في أيام قيد باي 23 سنه حرب الا ان في اواخر ايامه هتنهار كل ده بسببين السبب الرباني ميه النيل هتقل والاقتصاد هيقع السبب التاني بشري اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح من قبل البرتغاليين السلطان العثماني السنين هيبدا يبص النص وطالما السلطان العثماني هيبدا يبص لمصر يبقى لازم انا في مصر اكون على اتم الاستعداد للدفاع عن مصر ولما دافع عن مصر هنا مش مصر القاهره مصر الشام لان بلاد الشام كانت تابعه ايه لمصر فبنى السلطان قايتباي مجموعه من القلاع اهمها قلعه طيبه في الاسكندريه وقلعه ومجموعه كبيره من القلاع وزي ما التلمه اللي انا بقولها نعم رشيد اه رشيد في قلعه طيبه رشيد وزي ما انا قلت عايز يهد اي اقتصاد دخله حرب دخله حرب بدا يشتري مماليك بدا يشتري سلاح وبالتالي تصادر البلد اي صفقه هيموت السلطان قاعد باي ويتولى ابنه محمد هيجي امير من الامراء يزيل محمد اسمه قانو السوء ابو سعيد اللي هيبقى سلطان ويبنه قبه كده في وسط الشرع المعزن في وسط الشرع المعزن هيبنه قبه كده جميلة في وسط محور جان السادات فق رفط المغانيين هاي قبه اللي واحدها كده اللي مرميه كده <تصفيق> حتى اللي واحدها كده طيب احنا هنحط بينه وكنسوه كان سو ابو سعيد قلق سياسي كتبه. لغايه ما يجي السلطان كنسول غوري حلوه يا بنت يا سميره كانسوه ابو سعيد بعدين لا بشور لما اقول لك قلق سياسي يبقى في شويه آه. انا قلت لك 20 احنا دلوقتي ما خدناش الا يمكن 7 ويلقى السلطان بس قلق سياسي السلطان كنسول غوري خدها غيره سلطان الغوري خدها لا اله الا الله السلطان قاسم الغوري خدها تعبانه اه دي كانت عايشه الصبح <تصفيق> واحده ست خلي بالكم طالما النعش ما ضغط يبقى ست ها لو ما نشوف يبقى راجل عشان بس يكون عندكم معا. صح لا لا اول امبارح كان فيه ستين لا لا استحاله انا عامل عليهم ايوه مقفول او نحط ملايه الست بزياده اه خلاص يا جماعه انتوا معايا ان لله وان اليه راجعون كل ده طيب ايه اللي هيحصل الغره هياخدها مستويه يعني ايه مستويه فقيره وكان سنه كبير فوق ال 60 لدرجه ان بيقولوا ان ما كانش عايز والنبي بلاش والنبي تعالى لا, لا. والنبي بلاش يعني عمالين يتحايلوا عليه عشان يبقى ايه دلوقتي. اللي كان قبليه بيتخانقوا عشان يبقوا سلطتين لما بقول لك انا سياسي ده خناقه ده مين ده يا دكتور الجولي يعني كان ما بينه وما بين كونفوس هايتس في فتره في فتره ايوه انتوا عارفين الفترات دي انا اول مره اقولها ابراء ان انا دلوقتي ابقى سلطان اتقتل الفجر عشان كده قالوا سلطان ليله تخيلوا الراجل تقول لك سلطان ليله واحده بس يبتسم يبتسم يا دكتور الله ده حاجة عن السر بك السلسير يوم يوم <الا>? ممكن <ممتار> تشعين نفس مطلق ليلا يقول لي زالح <تصفيق> الراجل ملحش ومتبعد ليلا والله يا بنت كان في كتب التاريخ هذا أقول لك سلطان ليلا ليلا ليلا واحدة يعني تعين دلوقتي والفجرة قتل بس لك باب السلطان نحن نقوم بنا نحن نقوم بنا الغوري دي من موانع الامراء منهم امير كان نائب بلاد الشام حلب اسمه خير بك السلطان سليم خلاص حان الوقت ان ناخد الطورتايه مصر اعد جيشه اعد القوه اعد الاسلحه هيجي من اسطنبول يبقى اول بلد هيقابلها بلاد الشام واول قطعه هيقابلها حلب هيتحالف مع امير حلب خير بك اي خون خير بك استاذ الغوري وهيمشي معاه ويسلموا حلب على امل ان هيدي له فلوس وعلى امل ان هيخلي حاكم مصر وبالفعل ايخرج السلطان الغوري بالمماليك من القاهره الى بلاد الشام وعند مرج دابك يا احمد عند مرج دابق في بلاد الشام 1517 ينهزم الجيش المملوكي بقياده الغوري على يد الجيش العثماني بقياده السلطان سليم وخيانه خير بك وبعد ما يضرب السهم الغوري ويقع على الارض يا بت يا يا سميره اصحابه يقطعوا رقبتي <تصفيق> اصحاب الغوري يقطعوا رقبته ليه قالك علشان سليم لو عرف ان دي جثه الغوري ما يمثلش بالجثه شوف الجبروت بتاع سليم هما مش قاطعين الرقبه يعني انتقاما لا ده علشان توتو الجثه في وسط ايه الجثث <تصفيق> اهل مصر هيعينوا طومان باي سلطانا على البلاد تومان باي يعني لم يص يعينوا سلطانا على البلاد هيواصل الغوري الزحف من الشام الى القاهره هيخرج له تومان باي عند الريدانيه العباسيه ويدور القتال المعركه الثانيه في الريدانيه بقياده سليم والخاين خير بك وينهزم للاسف تومان باي لان الجيش كان ضعيف وقليل في موقعة الريدانية 1517 وهي شر هاربا في مومباي اي يختبئ في البحيرة في دمنهور عند واحد من اصدقائه من العرب اسمه حسن بن مرع ما تحفظوش بس انا بحبها تحفظوش ويصعد السلطان سليم الى القلعه وبصعود السلطان سليم الى القلعه وانصر لا تقول لي اسكندريه ولا تقول لي ده منهور وقعت مصر تمام الراجل دخل القصر مشكله سليم في مومباي فين مومباي المنادي اللي يعرف مومباي يسلمه للسلطان سليم ومكافاه كبيره له اللي يعرف مومباي يسلمه للسلطان سليم ومكافاه كبيره له يعلم حسن بن مرعي في يسلم تومان باي فاجعه <تصفيق> <تصفيق> حاجه <هي> غير متوقعه انا حاسس حاجه جديده مثلا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عارفه يا بنت يا دنيا ليه راح هي انتي تساليني ليه بقى ليه راح لحسن بن مراد تخيلوا تومان باي يبقى عمه الغوري حسن بن مراد عمل حاجه كده وحشه الغوري امر بإعدامه شنقا على باب زويلا حسن بدر حسن ابن مراد مين اللي يتوسط ويتوسل للغوري ان ما يتعدمش تومان باي يعني شر ابته من على حبل المشنقه من لما جه استخبى عندك اكيد انكصر عينك وعامل جميل احسن الوطن واط مش حد كسره عين اللي اكسر ايضا اكسر رابتو <تصفيق> انتم معي جماعة؟ وبإعدام من باي شنقن على باب زويلة انتهت دولة الممالية إزبوري في مصر أهم الأمراء أهم الأمراء السلطان قايباي اتنين كجماس الاسحاك اللي ليه مدرسة في البرب الأخبر على الخمسين جنيه والمدسه دي تعرف باب حريبه لان كجمس ما اندفنش فيها اللي دفن فيها شيخ بعد 400 سنه اسم ابو حريبه مم. الامير الثاني اسمه ماماي السيف اللي هو المطعم اللي في الجماليه حرين مقعد الله اسمه مقعد يعني مكان لجلوس السلطان من امراء السلطان كان صول غوري 2 اما كتير بس هنفوز باثنين ما اتكلمش اكتر ثلاثه يا اخي حسبي الله ونعم <تصفيق> الوكيل فيك شيء كهربايه كده عارف واحد اسمه طرابيش <تصفيق> شريف <تصفيق> عشان يشيل <خليشنا. تصفيق> كويس خير بيك اللي خانوا وفي امير اسمه الامير كركماس امير <تصفيق> كبير لان ده ليه مدرسه وقنقف ارفق في الامم دي مصر ولايه عثمانيه من 1517 ل 1805 وقع لغايه ما يجي محمد علي يحكم ايام